الغيظ والعافين عن الناس لله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يُثِرُ الذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ نُزُلَةٌ مِّنَّا رَضِيَ بِهَا وَإِنَّهُمْ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 مسسكم قرح فقد مس القلب قرح مثله وتلك الاجام ندابرها بين الناس وهي اعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء الله لا يحب الظالمين